بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أهل أفضل الصلاة وتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وكم أنا مسرور حقيقة بتجدد هذا اللقاء وأسأل الله لا يحرمكم الأجر على متابعتكم وأنا أرحب بكم من مشاهدي قناة اقرأ ورحب أيضا بالشباب الذين معي بس الله, الله عليهم خير الجزء حقيقة على حضورهم معي اليوم حقيقة كنت سأتكلم عن يعني امرأة من القوارير امرأة محددة كما تعودنا في الحلقات الماضية أننا نتكلم عن سيرة امرأة معينة ثم نأخذ طريقتها مثلا في الحياة في تربية أولادها في كيفية إسلامها مثلا إلى غير ذلك كنا نتكلم في هذا سابقا اليوم سأحاول أن أصبح معكم في بحر متلاطم الأمواج بمعنى أن هناك بعض الشبهات التي تذكر كثيرا حول النساء حاولت أن أجد في سيرة النساء السابقات امرأة ممكن أن تكون أطلقت عليها هذه الشبهات لأجل أن أعرض سيرتها ثم نقتبس هذه الشبهات ونناقشها لكني لم أجد امرأة اجتمع فيها ما أريد أنا يعني في من الكلام يعني اليوم المشكلة تجد أن عددا من الناس اشتهى أن يرى مرأة مثلا تكون مخالطة له في عمله مقدمة له طعامه في الطائرة يرى جسدها ويستمتع به في البحار في كل مكان يريد أن يمتع ناظريه فهو يبحث عن عن تحرير عينه لا عن تحرير المرأة في الحقيقة هو عن استمتاع شهواته لا عن استمتاع المرأة فبدأوا يطلقون بعض الأشياء أحيانا لأجل أن يصلوا إلى مراداته أنا أعطيكم مثالا على ذلك ولعل مثال إن شاء الله يكون يبين ما أريد وما أقصد أفرض مثلا أن أن ولدي مثلا عمره مثلا 11 سنة أنا أقول لها ولد لا, تط... لا تخرج إلى الشارع في وقت الظهر إذا جاء بعد صلاة المغرب مباشرة تدخل إلى البيت وتذكر دروسك يا ولد ممنوع تنظر للتلفزيون بعد الساعة التسعة ليلا ممنوع تستعمل مثلا الإنترنت اللي في أيام ال, ال آخر الأسبوع الخميس والجمعة أو أو السبت والأحد أو كذا في بعض الدول أضع عليه ضوابط معينة لأجل مصلحته هو لأن ما لي علاقة هو الولد غدا سيصل عمره إلى عشرين أو ثلاثين ويتزوج وربما سكن في بلد آخر ولا يراني إلا في السنتين مرة بالtelephone كيف حالك يا أبي في ال في العيال فلو جاء ابني إلي وقالها يا أبي أنت صراحة تضغط علي وأنت تمنعني من حقوقي وأنت أنا أدعو إلى تحرير نفسي قلت لماذا؟ قال يا أخي ابن جيران 24 ساعة في الشارع كما يريد 24 ساعة من الإنترنت ما عنده مسألة آخر أسبوع ولا أول أسبوع ينظر للتلفزيون في الوقت الذي يشاء إن شاء دخل إن شاء تعاط الحشيش إن شاء شرب خمرا يا أبي أنت صراحة تضيق علي وعمل لي مشاكل أنا أريد أن يتحرر من قيودك طيب هل يحق لهذه المطالبة ولا ما يحق؟ حقيقة ما يحق له وذلك لأنني أنا إنما قيدت بهذه القيود لأجل مصلحته هو، ليس لأجل مصلحتي أنا المثال واضح yeah. طيب تعال إلى القيود التي وضعتها الشريعة على الإنسان عموما ليس على المرأة هي وضعت قيودا على الرجل وعلى المرأة يعني مثلا هناك قيود على الناس جميعا ممنوع شرب الخمر ممنوع أكل لحم الخنزير مثلا ممنوع السرقة ممنوع أكل الرشوة يجب غض البصر الرجل المرأة كلاهما مطالبان بغض البصر الرجل حرم عليه أشياء في اللباس لا يجوز أن يلبس الذهب لا يجوز أن يلبس الحرير وحلت هذه الأمور للمرأة رب العالمين كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار خلق الرجل يختار يضع لها أشياء حلال وأشياء حرام خلق المرأة يختار يضع لها أشياء حلال وأشياء حرام المشكلة التي تقع اليوم أنك تجد عددا من الناس من أصحاب الشهوات حقيقة لأنني لما نظرت في من ينادون بانطلاق المرأة وتحررها من ضوابط الشرعية وعدم التفاتها إليها لما نظرت في أسمائهم عبر قرابة المئة سنة السابقة وجدت أنهم ليسوا من العلماء الناصحين وليسوا من الدعاة النبلاء، وليسوا من الخطباء الحكماء بل ليسوا من الأطباء أيضا الموفقين ولا من المهندسين المشهورين ولا من المخترعين إذا أردت أن تصنفهم وجدتهم أقواما عاديين إما كاتب في صحيفة إما رجل أراد أن يذكر وأن يعرفه الناس وبالتالي بدأ يظهر للناس مثل هذا الكلام لأجل أن يشتهر مثل ما ذكر بعضهم يقول إن يقول محمد كرد علي في في مذكراته يقول وقد جرت العادة أن الذي يريد أن يشتهر يكتب في صحيفة سبا لأحد البارزين لأجل أن يشتهر ويقول الناس رأيت ماذا كتب فلان عن فلان تذكرت عندها ما ذكره بعض المؤرخين أن أعرابيا في الحج أقبل إلى الناس وهم يشربون من زمزم فجاء الرجل والناس بإحرامهم هذا يصب له في الدلو وهذا يشرب في كاس أقبل الأعرابي ورفع إزاره وأخرج يعني ذكره بدأ يبول في البئر الناس يشربون تبول في البئر فانطلق الناس إلي هذا يدفع وهذا يمسكه وهذا يسبه وهم يقولون من هذا من هذا فيقول في أنا فلان أنا فلان أنا فلان يخبر باسمه فبدأ الناس يقولون لعنه فلان لعنت الله على فلان نعلت الله على فلان اشتهر اشتهر فأخذ إلى الـ الـ الـ والي البلد ولي مكة وقال له لماذا تبول في ماء زمزم الناس يشربون منه قال أردت أن يذكر الناس اسمي ولو باللعنة أردت الناس يقولون اسمي حتى لو يقرأ الله هير عن فلاح حب الشهرة أهم شيء بسني يكل شان فالمشكلة اليوم حقيقة هناك بعض القضايا الشائكة التي إذا تكلم بها أحد ثار الناس عليه فمن أراد أن يشتهر يعني أنا أجزم لواحد من الشباب الذين بين يدي يريد غدا أن يذكر في الإنترنت ويذكرهم منتديات اكتب كتابة معينة أو حاول تدبر نفسك مع إحدى القنوات أو مع إحدى الجرائد وقل كلام معين خالف به الدين أو خالف به المجتمع أو اضرب به تقاليد الناس عرض الحائط تجد أن الناس يتكلمون عليك من غدا قبل نسمع ما عندكم تعالوا نأخذ يعني مرورا سريعا كيف وضع المرأة وضع الرجل أساسا في التكاليف الشرعية في المساواة في الميراث في الطلاق في القوامة في غير ذلك من الأشياء التي ربما يتكلم بها كثير من من يثيرون هذه المسائل طبعا الله سبحانه وتعالى قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى خلق الزوجين فجعلهما زوجين جعلهما يعني مشتقان من, من نفس واحدة كما قال سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ثم قال وبث منهما رجال كثيرا ونساء طيب هذان الزوجان هل يقال ان الله تعالى يحب هذا اكثر من هذا او يحب هذا اكثر من هذا ليس هناك من الادل ما يدل على ذلك بل الله سبحانه وتعالى قال ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين يجعل الميزان هكذا والصائمين والصائمات الى اخر قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة إذن المسألة في الحقيقة فيها نوع من المساواة الدين ساوى بين الرجل المرأة ترى في كل شيء إلا في أشياء معينة نقاط معينة لا تكاد تذكر تعال مثلا الصلوات الخمس أليس مساوى بين الرجل المرأة فيها نعم. كلاهما يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس صوم رمضان كلاهما يجب عليه أن يصوم رمضان ساوى بينهما في الزكاة كلاهما يدفع 2.5% من ماله ساوى بينهما في وجوب الحج يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر في التلفظ للشهادتين التوحيد كلاهما يجب عليه ذلك في وجوب ستر العورة كلاهما يجب عليه ذلك في المحرمات كلاهما يحرم عليه أن يشرب الخمر يحرم عليه أن يأكل الخنزير يجب يحرم عليه السرقة يحرم عليه أكل الرشوة ما هي الأشياء التي ربما صار هناك نوع من المخالفة بين الرجل والمرأة ما أقول الترجيح لا التخصيص الرجل خص بأشياء المرأة خصت بأشياء اللباس مثلا الله سبحانه وتعالى لما ذكر المرأة قال أو من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين في الحليه المرأة نشأت على حب التحلي أصلاً. فأباح الله تعالى لها أشياء أباح لها الذهب أباح لها أنواع الحليف الذهب الحرير تفصل الثوب طويلا لها أشكال معينة في التحلي الرجل وأباح لها أيضا مساحيق التجميل وغيره ما يجوز الرجل أن يضع مساحيق التجميل ويتجمل تشبها بالنساء الرجل لأنه لم يخلق لهذا وإنما خلق لعمارة الأرض لذلك الله تعالى خلق الرجل من تراب الأرض وخلق المرأة من إيش من ضلع آدم من عند قلبه حتى الرجل يشتغل والمرأة لا تكون هي السكن الروحي له الذي يدلك على قول الله تعالى أو من الشئ في الحيات أفرض الآن أن أن عندك ولد وبنت مثلا دخلوا إلى غرفة النوم كلاهما أعمارهما أفرض أنهم توم أعمارهم أربع سنوات في الغالب الولد أين سيتوجه والبنت أين ستتوجه سلطان كم عمره يا ابو سلطان؟ أضربه سنتين ونص. سنتين ونص إذا يمكن المثال ما يصلح عليه لا يزال صغير. لا أنا أضرب لك يا شيخ <تصفيق> عندي مروان عمره عشر سنوات. ما شاء الله الله. يعني. عندي روان عمرها تقريبا الآن ست سنوات. جميل دخلوا غرفة النوم وين تتوجه روان وين تتوجه مروان؟ مروان على طول سيدا للتلفزيون بلاي ستيشن ولعب وكذا. روان أنت معها عرايس عرائس ومع. وأيضا أعطيك مثال آخر عليها لو دخلوا إلى غرفة النوم مع بعض غرفة نومك أنت تلقى روان البنت تذهب مباشرة إلى التسريحة تلعب بالمكياج أمها أي هي كذا أصلا خلقت له ودائما أمتها بناتها ليش تخربون الراج وتخربون الكحل وتخربون ما مدري إيش بينما الولد إما يتوجه إلى لعبة عينة ولا يتوجه إلى السرير يقوم يقفز عليه كنت جالس عندنا يا شيخ البيت <تصفيق> <تصفيق> هذا اللي يحصل دائما لأن الفتاة أصلا أنشئت على حب التحلي سبحان الله كذا أول من ينشئ فطرتها لا شيخ عفوا بس حتى أنا داخل البيت أتقى داخل وأسلم على المروانو كله جالس يا وأبوه كم سلم يعني كذا قال أخلي أكمل أخلي أكمل فروان تلقاه من عند الأب بابا بابا, بابا. سبحان الله صار هي طبيعة العاطفة عند البنت عليك. أكثر لكن الذي الذي يؤكد عليها حقيقة أن الله سبحانه وتعالى ساوى بينهم اللي يقول لك نطالب بالمساواة بين رجل ومرأة نقول يا أخي الله ساوى بينكما إيش بقي إذا كان كلاكما التكاليف الشرعية واحدة بل الله تعالى خفف على المرأة أكثر يا أخي المرأة رمضان ما تصوم ثلاثين يوم متواصلة تستريح لها سبعة أيام صح لا لا تصلي 150 صلاة في الشهر احنا نصلي كل يوم خمس صلوات أضربها في ثلاثين هذه 150 صلاة المرأة لا أسقط عنها صلاة سبع أيام 35 صلاة ما تصليها أو ثمانية أيام أو ربما أكثر من ذلك فترة الحيض أنا أقصد الرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد يعني الآن في شدة البرد يؤذن عليك الفجر يجب عليك تستيقظ وتبعد هالبطانية عنك وتخرج و... و... وتتلثم بغترتك وتتوظى بهالماء وتطلع للبرد وتدخل للمسجد وتصف الصف وربما الذي بجانبك كان غير معتني برائحته ولا المسجد أيضا بارد أو حار المرأة لا تقوم في غرفتها وتتوضى وتصلي ركعتين ونوم مباشر. وكذلك يا شيخ أم. حصة الله باللبس الحرير وال... أحسنت. بالذهب. أحسنت أنواع من الاستمتاع ال... باللباس إيه ممنوع منها الرجل لو جاء رجل الآن وقال يا أخي أنا أطالب بتحرير الرجل قلنا كيف؟ قال يا لي أخي ليش حرام الذهب؟ أنا أريد ألبس خاتم ذهب، أريد ألبس ساعة ذهب، أريد أنا أجعل نظارتي مطعمة بالذهب يا أخي. أنا عندي ملايين دعني أستمتع. ليش تقولون لي اجعل ثوبك فوق الكعبين يا أخي؟ ما هي زوجتي ثوبها يسحب ما حد تكلم عليها؟ يا أخي أريد إني ألبس أنواع الحرير، أريد إني أستمتع. ما أريد أصلي في المسجد يا أخي كل مرة قم صل الفجر، قم صل الظهر، قم صل العصر، قم صل. يا أخي تعبتوني هذا <تصفيق> عندي بنت في ثاني ابتداء نعودها على الصلاة الآن عمرها سبع سنوات. فدخلت مصلي ض الض... دايم صليتي صليتي فدخلت مصلي الظهر قبل كم يوم قلت لها جماعة صليتي قالت أوه طيب بصلي كم ركعة قلت اربع ركعات <تصفيق> راحت وصلت دخلت بص... دخلت بعد صلاة العصر اللي ضربت الباب هي اللي فتحت لي صدفة كذا قلت صليتي قالت كم ركعة <تصفيق> قلت اربع ركعات العصر يلا صلي راحت وصلت بعد الصلاة جاتني قالت بابا الحين كل يوم كذا صلاة صلاة صلاة <تصفيق> قلت خلاص يا بنتي كل يوم دخلت مصلي المغرب أنا راجع من المسجد ضربت الباب هي اللي فتحت سبحان الله أول ما دخلت قلت السلام عليكم صليتي قالت يا أخي ذبحتني بالصلاة <تصفيق> ذبحتني بالصلاة <تصفيق> صلاة صلاة ومع ذلك الرجل طبعا يجب عليه يطلع ويصلي في المسجد لو طالب الرجل بحقوقه وقال أنا أطالب بتحريري من الصلاة في المسجد أطالب بتحريري من صيام ثلاثين يوم متتابع أطالب بتحريري من وجوب الحج علي والمرأة لا يجب عليها إلا مع وجود محرم أطالب نقول لا الله سبحانه وتعالى فضل المرأة عليك بهذه الأشياء المشكلة هذه الأمور لا يذكرها الذين يدعون إلى ما يسمى بتحرير المرأة دائما يذكرون الأشياء الميراث ليش المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل لماذا المرأة تلبس الحجاب والرجل لا يلبس الحجاب. لماذا لا تأذنون المرأة تزوج نفسها أي شاب تريده؟ لماذا لا تأذنون المرأة هي اللي تطلق نفسها؟ يذكرون لك ثلاث أو أربعة أو أو سبعة أمور ويتركون ألف شيء كلها قد أباحها الله تعالى حلو. لها وخصها خص بيها. خصها. تقييد المرأة والله مو تحرير. والله صدق بشكل مبطل لا صحيح هو فعلا يعني أنا كنت أقول كثيرا أن الذين يطالبون بتحريرها هم يطالبون بتحرير شهواتهم لا بتحريرها هي هل تحريرها يا أخي أنها تعرف لها أربع خمسة شباب كل يوم في شقة واحد ترقص له هل بالله هذا هو التحرير هل تحريرها أن كل واحد يلعب بعواطفها ثم يلفظها كما تلفظ نواة التمره أو كما تلفظ السجارة تضعها تحت رجلك ويعني وتعبث بغيرها يأخذونها كل وردة يا شيخ يأخذونها ويأخذون ريحتها وجمالها وضيرقها أحسن ثم ترمى صدق طيب دعنا نكمل ما عندك يا عمر بعد الفاصل هذا فاصل قصير أيها الأخذ ثم نعود إليكم ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نتكلم قبل قليل أيها الأخوة والأخوات مع الشباب حول مساء المساواة بين رجل المرأة ونحو ذلك وذكرنا أيضا بعض الأمور التي خص الله تعالى بها المرأة فيما يتعلق باللباس أو في غير ذلك نعم مساعد سم حبيت دكتور محمد توضحنا بس وش الحكمة من أنه نصيب الرجل في الميراث أكثر من نصيب المرأة يعني أو ضعف نصيب المرأة أحسنت طبعا في نقطة مهمة بالنسبة للميراث وهو أيضا زي أنك ذكرتني بها لأن كنت أعرضها أيضا أولا الحال ليس دائما في الميراث الرجل يأخذ مثل حظ الأنثيين ليس دائما في سبعة سبع حالات في المواريث تأخذ المرأة مثل ميراث الرجل مثل ما قال الله تعالى وين كان رجل يورث كلالا وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس يتساوون إذا واحد مات وليس عنده أولاد وورثه إخوته وأخواته ترى يتساوون يأخذون بمقدار بعض ما يأخذون الذكر وتعاضدهن هي حالات معينة فقط يأخذ فيها الرجل مثل حظ الأنثيين والسبب في ذلك والله أعلم أن الحقوق الواجبة في مال الرجل أكثر من الحقوق الواجبة في مال المرأة أنا أعطيكم مثالا لو جاء إلي اثنان من أولادي واحد يدرس في الجامعة والثاني في الابتدائية كلهم قالوا لي يا بابا أعطنا مصروف ال الأسبوع طبيعي أن اللي في الجامعة سأعطيه أكثر من اللي في الثانوي في الابتدائي ولا لا وذلك لو قال لي في ابتدائي اتق الله اعدلوا بين أولادكم بقول صح يا ولدي هذا هو العدل ما اللهم... النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ساووا بين... قال اعذلوا بين أولادكم لأن الحقوق الواجبة على اللي في الجامعة غير حقوق أنت عند تشتري عصير وسندويش هذا عنده سيارة يعبئها وقود يغير الزيت و... ويشتري أحيانا أغراض للبيت كتب طبيعي وكتب غير ذلك الأفرض... أعطيكم مثال سريع أفرض أن رجلا مات وورث 150 ألف yeah. كم يا وعنده ولد وبنت فقط الورثة كم يأخذ الولد وكم تأخذ البنت الولد 100.000 والبنت 50.000 الولد 100.000 والبنت 50.000 البنت جاء واحد وخطبها بعد 73 وأعطاها 50.000 مهر كم صار عندها 100.000 جاءها هدايا من عماتها وخالاتها بقيمة 20.000 بقيمة كم صار عندها 120.000 تزوجت في صباح زواجها لما دخل بها زوجها أعطاها طقم الماس الماسب 10.000 كم صار عندها 130.000 هي لم تصرف شيئا لأن زوجها يدفع أجرات السكن وإن سافروا هو اللي يحاسب على كل شيء ويتكفل مصروفها كاملا ويسدد هاتفها في الغالب يعني لكن المسكين أخوها هذا مئة ألف بعد سبعين ثلاثة تزوجت اختف فحتاجي تزوج فذهب وخطب فتاة واعطاها مهر خمسين ألف كم بقي معه؟ خمسين ذهب يجهز الشقة اشترى غرفة نوم، واشترى فرن وثلاجة ومجالس وصلح اللمبات ودفع الأجار هذا بأربعين ألف خلص كم خلص بقى معه؟ بقى, بقى عنده عشر ألاف بيدفع, بيدفع الآن قيمة حفل العرس. وبيدفع تكاليف بعد الزواج يعني يمكن يطلع بالسالب بالناقص صحيح. يطلع الرجل بعد زواجه مديون لذلك الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل الإنفاق على المرأة ولم يوجب على المرأة الإنفاق على الرجل يعني لو كان عندك زوجة تملك مليون ريال وأنت ما تملك المائة ريال اللي يجب عليه ينفق على البيت أنت ليس الذي ليس هي كما قال الله تعالى الرجال قومون على النساء على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال أيه بصفات على طاري طال عمرك ال ال الإنفاق والاديات المرأة الحين يعني إنه المتزوجة وهي في نفس الوقت معلمة لها راتب هل يحق لها لها أن تصرف منها بدون إذن زوجها؟ وأيضاً جميل. أنها تشارك زوجها في في في في عمل مصارف في عمل البيت،, البيت. مصاريف البيت أو لا بس. والله هذا السؤال قوي ودائماً تصير مشاكل بين الزوجين بسببه. إذا كان المرأة تملك مالاً، هل يجوز لها أن تنفق منه من غير ما تسأذ من الزوج؟ تتصدق مثلاً، تساعد أمها، تساعد أخواتها. الأصل جواز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم سلمة يوماً: يا رسول الله، أشعرت أنني اعتقت وليدتي اعتقدت والدتي يعني عندها جارية واعتقدتها مال وتصدقت به يعني اعتقدتها فقال صلى الله عليه وسلم لو أخبرتني لأمرتكي أن تعطيها أخوالك فإنهم يعني محتاجون وكذا فهي تصرفت في مالها ولم يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل جواز ذلك إلا إذا كان سيؤدي إلى مشاكل وأنا أقول من باب الألفة بين الزوجين الأصل البنت المرأة إذا أرادت أن تفعل شيئا يعني غير مناسب بزوجها والله دخل البيت ورأى شيئا جديدا قال ما شاء الله متى اشتريته هذا؟ قالت فلوسي حتى روا فلوسك لكن على الأقل أشعرني إني رجل يعني رأى معها هاتف جديد ما شاء الله متى شريتي هذا وهاتف كل الأول ما صار له أسبوعين قالت فلوسي أفعل بها ما أشاء هذا سيؤدي إلى مشاكل من ناحية الشرع يجوز أن تنفق لكن من جهة ال بينهما والحفاظ على القلوب الأصل أن يعني يكون بينهما نوع من التعاون. أي نعم يا منصور شب الحديث عن, الحديث عن المدرسات في الزوجات فبعض الأزواج الشيخ يستغل زوجته مدامه مدرسه ومعلمه وكذا ولا راتب أحيانا يحدثني بعض الأصدقاء أنه يملك بطاقة صراف الزوجة آه. فأنه يعني متى منزل راتب هو صرف الراتب واستغلت تماما فيقول هذا حقي وأنا طيب راتب الزوجة وكذا فجرت العادة يقول لا هذا حلالي وأنا حر فيه وإحنا وهو راتب ال... راتبها أصلا هي فالمسكينة تعمل وكذا وتشقى وآخر آخر راتب يروح يذهب للي هذا من الظلم حقيقة يعني الأصل أنها مدام هي التي عملت الأصل أن المال يكون لها إلا إذا اتفقت مع زوجها على شيء لو قال الزوج شوفي ترى الأصل أنني تزوجتك والأربع وعشرين ساعة من يومك هي لي يعني أنا زوجك فكوني أسمح لك بأن تستفيدي شخصيا من تسع ساعات يوميا أو ثمان ساعات وقت الدوام أعطيني بدله هذا عند الاختلاف القضاة عادة يحكمون به فقال الطيب تعال مدام أنا سأفارق البيت ثمان ساعات وبالتالي أنت ممكن الضحى تأتي وتريد زوجها عندك فما عندك أحد مثلا وتربية الأولاد أيضا ستوكل إلى غيري إلى غير ذلك يعني في أشياء سأقصر بها مدام أني سأشتغل خلاص أنا راتبي في ألف أعطيك من خمسمية فرضا أو أجرت الشقة عليك تتفق معه على ذلك أو مصاريف الأولاد أو مصاريفي علي أنا من راتبي لأن هي واجبة علي أصلاً فإذا اتفقوا على أما أنه يأخذ بطاقة صراف وهو اللي يصرف كل شيء لا أي عاصم سام أي طيب ها شيخ الكريم في بعض الشباب اللي ما دوينا نتحدث عن النساء العاملات للأسف جرى عرف الآن بينهم يرفضون يتزوجون بإمرأة عاملة امرأة تشتغل قد يكون الحكم من الاختلاط أو شيء من هذا القبيل والبعض النساء قد لا يكون فيهم اختلاط توجيه للشباب لا سيما في اختيار الزوجة. حتى وإن كانت عاملة، قد نجد امرأة. جميل. هم يبدون عمر ليس كل العاملات يعني الشباب ينفرون عنها. يمكن أنواع من العاملات غالباً. المطلوبة شخرين مدرسيات الآن. أي الآن إذا صارت مدرسة أو موظفة. أحسن احتمال الممرضات الطبيبات نعم. كذا لأن لها أحياناً طبيعة عملها. تشتغل في أحياناً أوقات الرجل يعني في الليل مثلاً تخرج ويأتي ليست عنده مثلاً يعني أنا أشبه حقيقة عمل الأطباء والطبيبات بعمل العسكريين طوارئ عنده استلام كل أسبوع ربما أحياناً يحصل شيء معين فيضطرون في إلى المرابطة في المستشفى لو وقع وباء مثلاً أو وقّ حرب معينة يحتاجون لوجود الأطباء والطبيبات، وغير ذلك. أي وقت. إيه، وإلا فأنا حقيقة شخصياً أنا يعني أفرح إذا رأيت طبيبة أو ممرضة محافظة، ويعني ولها يعني محافظة يعني ومتقنة في عملها. لأننا يا أخي لا أن نعتمد على أنفسنا بدل اعتمادنا على الآخرين. يعني هل تعلمون؟ يحدثني أحد الأشخاص في وزارة الصحة قبل فترة. قبل سنتين والآن يمكن العدد زاد أو نقص ما أدري يقول إن عدد الممرضات والممرضين من الفلبين عندنا في المملكة يزيد على سبعين ألف يقول لو حصل مشكلة بيننا وبين الفلبين وقالت الفلبين للممرضيها ومرضاتها لا تشتغلوا هذا اليوم مشكلة تعطل. في المستشفيات من اللي بيغير المغذيات بيقيس الحرارة إلى آخر ذلك فأنا أدعو حقيقة دائما الشباب والفتيات إلى سد باب التمريض قدر المستطاع سد باب الطب قدر المستطاع مع, مع الحشمة أحسنت مع الحرص على الحشمة يعني والله الحمد عندنا في البلد الآن الكليات التمريض ليس فيها اختلاط صح أنه بعد التخرج ربما كان في نوع من الاختلاط لكن ندعو طبعا ودعونا سابقا وكثيرا إلى وجود مستشفيات خاصة بالنساء طاقمها كامل خاص بالنساء يا أخي موجود هذا في أمريكا وفي ألمانيا وفي غيرها وموجود أيضا عندنا أقسام معينة لها طيب قبل أن ينتهي عنا الوقت عادة الذي يدندن عليه في من يقول تحرير مرأة تحرير مرأة مسألة الميراث مسألة الطلاق لماذا الطلاق بيد الرجل وقد ذكرنا سابقا أن الله تعالى جعل أو أن الشريعة جعلت لإنهاء العلاقة بين الزوجين ثلاثة أبواب أحدها بيد الرجل والثاني بيد المرأة والثالث بيد القاضي الذي بيد الرجل ما هو الطلاق والذي بيد المرأة الخلع. الخلع. الخلع تأتي تقول يا أخي ما أريدك ما يستطيع عزلها ترى ما أريدك ما ما ما ارتاح طبعا لا بد أن يكون بسبب ترى حتى لو ما كان فيه سبب حتى لو أنا ما أريد أفسد النساء <تصفيق> <تصفيق> على زواجهم لكن لو جاءت وقالت أنا ما حبيتها يا شيخ ذابت القاضي قالت أنا ما حبيتها ما أستطيع عيش مع مثل ما, ما هذا قالت هذا يعتبر سبب طبعا حسنت مثل ما قالت المرأة الصحابي رفاعة قالت يا رسول الله إني لا أعب عليه في خلق ولا في دين غير أني غير أني أبغض الكفرة في الإسلام تقول أنا أبغضه بمقدار بغضي للكفر <تصفيق> شوف شدة البغض تقول لا أعب عليه خلق ولا دين أخلاقه جيدة ودينه كويس بس أنا ما وضع الله في قلبي حب لهذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خلاص تردينا عليه وكذلك حديث بريرة قال تردينا عليه حديقته كان معطيها حديقة المسكين مهر مستان كامل قالت أرد الحديقة بس فكني منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي الحديقة وطلقها تطليقة فطلقها تطليقة يقولون فتزوجت رجلا آخر عبد الرحمن بن الزبيق فما أعجبها واشتاقت لزوجها زوجها الأول ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم تبغى ترجع الأول إلى آخر القصة وان كانت ليست هي موضوعنا لكن أوردتها لأجل أن أبين أن الله تعالى لم يجعل المفتاح بيد الرجل فقط حتى المرأة بيدها مفتاح وإن كان أنا لا أريد أن يأخذ إخوة ولا خواتها المعلومة ثم تقول الآن نساء أمامي تقول الله يجزاك خير يا محمد العريفي والله سويت لنا خير تعال تعال يا زوجي أنت كم دفعت فيني؟ قال والله عشرين ألف قالت خلاص خذ عشرين ألف وأنت طالق طالق طالق لا أنا لا لا أدعو إلى هذا طبعا وليست المسألة ترى بهذه السهولة أيضًا لكن هذا حكم شرعي موجود في الإسلام الباب الثالث من أبواب انهاء العلاقة بيد القاضي, بيد القاضي. اللي فسخ. هو إيش اسمه الفسخ نعم. أن القاضي يفسخ النكاح إذا لاحظ مثلا أن بقاءهما مع بعض فيه نوع من الفساد، كأن يكون كلاهما يتعاطى مخدرات ومع بعض باقين، ولا يبغون أو, أو أي طريقة من الطرق إذا كان فيها نوع من الفساد بينهما فإن القاضي يملك ذلك حقيقة بقي معي كلام كثير يعني حول قوامة الرجل المرأة إيش سببها حول سير بعض النساء الناجحات في التجارة الناجحات في الدعوة ناجحات في الطب من السابقات ومن اللاحقات لكن الأخوة يشيرون أن الوقت انتهى فجزاكم الله خير شباب والله أحضركم وما قصرت والله يوفقنا وياكم أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات من مشاهدي قناة قرأ أسأل الله أن يوفقنا وياكم وأن يجزيكم خير الجزاء وترى يا جماعة أنا أشعر لكم علينا بالامتنان بمشاهدتكم وليس لنا عليكم لأن الفضاء مليء بالفضائيات وأنتم جزاكم الله خير اخترتم هذا البرنامج لمشاهدته فأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب إلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته